من بعضي ومني كأني ما لزمت لها شفان كأني فطوفينا القبور على تعني صفي بجوار قبر ثم قولي اياما كنت منك وكنت I mm love -hmm.